الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا بهذه الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل من هذه السورة الكريمة سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هؤلاء حينما ادعوا أنهم إنما يؤمنون بما أنزل عليهم ولا يؤمنون بغيره فأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فهم قتلوا أنبياءهم وهذا القتل وزياده في التكذيب فإنهم إنما قتلوهم بعد أن كذبوهم ثم في هذه الآية أيضا يكذبهم الله تبارك وتعالى في تلك الدعوة فيقول ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات الواضحات والبراهين الساطعات الداله على صدقه ومن هذه الآيات الواضحات التي شاهدوها وشاهدها عدوهم فرعون العصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد كل هذا مما آتاه الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم وهكذا انفلاق البحر إضافة إلى ضرب الحجر بعصاه فتتفجر منه العيون بعدد قبائل بني إسرائيل تتفجر منه إثنة عشرة عين فيشربون غير متزاحمين ولا متضايقين ولا متنافسين على الماء فهذه كلها من آيات الله تبارك وتعالى التي أجرها على يد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حينما خرجوا من البحر وقد انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل وصارت لهم هذه الطرائق في البحر يسيرون فيه يبسا لا يخافون إدراك فرعون ولا يخشون الغرق فحينما خرجوا ونجاهم الله عز وجل وانطبق البحر على فرعون فغرق وهم يشاهدون قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله حينما أتوا على أولئك الذين يعكفون على أصنام لهم ثم حينما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الميقات إلى ميقات ربه عبدوا العجل وهموا بهارون عليه الصلاة والسلام وكادوا أن يقتلوه فهؤلاء حدثاء عهد بهذه الآيات الكبار وبهذه النعم العظام ومع ذلك يقع منهم هذا التمرد على الله وعلى كبار أنبيائهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فاتخذوا العجلة معبودا وهم بذلك متجاوزون لحدود الله عز وجل معتدون ظالمون خارجون عن الإيمان بفعلهم هذا يؤخذ من هذه الآية ولقد جاءكم موسى بالبينات اللام هذه تدل على قسم مقدر والله لقد جاءكم موسى بالبينات والتوكيد بالقسم يدل على الاهتمام بهذا الخبر وأيضا يدل على أن هؤلاء مكذبون مشككون فيما يوجه إليهم ومعلوم أن القسم في الأصل يراد به توكيد الكلام لا سيما إذا كان المخاطب مشككا أو مكذبا أو مترددا أو مكابرا فالله تبارك وتعالى جاء بهذا القسم هنا لكون هؤلاء بمنزلة المنكرين ولأهمية هذا الأمر الذي أخبرهم به أخبرا إلا حقين الذين ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن فعل أسلافهم وكما ذكرنا من قبل بأن الخطاب وجه إلى هؤلاء مع أن الذين اتخذوا العجل كانوا من أجدادهم وذلك أنهم على طريقتهم وكما قلنا بأن المذمة التي تلحق الآباء تلحق الذريه إذا كانوا على من والهم ومنهاجهم. وعلى طريقتهم ولهذا خاطبهم بهذا الخطاب ولقد جاءكم موسى بالبينات الآيات الواضحات ليس لكم عذر لم تدع في الحق لبسا، ومع ذلك اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون الاحظ التعبير هنا اتخذتم العجل الاتخاذ يدل على كمال الاعتناء بهذا المتخذ تقول اتخذت فلانا جليسا اتخذت الكتاب سميرا فهذا الاتخاذ يعني أنهم اعتنوا غاية العناية بهذا الأمر يعني جعلوا هذا العجل معبودا لا يفارقونه فذقوا عاكفين عليه وهذا قد أثبته القرآن وسجله عليهم ثم أيضا لاحظ التعبير كما أشرنا في مناسبة سابقة فيما يتصل بعبادة العجل في جميع المواضع في القرآن حينما يضيف إليهم عبادة العجل فإنه يحذف المتعلق اتخذتم العجل ما قال إلها المعنى اتخذتم العجل إلها فيحذف في جميع المواضع في القرآن وقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن العلة في ذلك والله تعالى أعلم أن هذا لا يتصور أن يكون العجل وهو ولد البقر أن يكون إلهاً يعبد من دون الله تبارك وتعالى ومن الذي يعبده؟ قوم تتابع عليهم الأنبياء وبين أظهرهم كبار أنبيائهم ويعبدون العجل وقد قال بعض أهل العلم كما ذكرنا في مناسبة سابقة بأن أمرهم بأن يذبحوا بقرة حينما تدارأوا في ذلك القتيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره قال بعض أهل العلم إنهم أمروا بذبح البقرة بأي اعتبار؟ باعتبار أن هؤلاء قد أشربوا في قلوبهم العجل وهو ولد البقر فإذا قاموا بأنفسهم بذبح بقره فذلك لعله يحرر نفوسهم من التعلق بالعجل ثم إن هذا العجل ليس بعجل حقيقي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فهو لا روح فيه وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الريح كانت تدخل في جوفه من فمه وتخرج من دبره فيورث ذلك صوتا يعني أن السامري عمله بطريقة يصدر عنه مثل هذا الصوت الذي يشبه صوت العجل فتعلق به هذا يحتمل هذا منقول عن ابن عباس مع أن الكثير من المفسرين يقول ابتلوا بهذا وامتحنوا فصار له خوار من غير حياة فيه وأما الخداع والتدليس فهذا معروف في من يعرفون خصائص الأشياء ولديهم من الحيل اللطيفة وقد ذكر في بعض اخبار بني اسرائيل أن رجلا من أصحاب هذه الحيل أتى على بلدة لبني إسرائيل يكثر فيها شجر الزيتون وقد مات لهم رجل صالح فبنى عليه بناء ووضع قبة مفتوحة ثم بعد ذلك وضع عند هذه الفوهة في هذه القبة التي تسكها الرياح في بعض الأوقات التي تهب الرياح من هذه الناحية فتصدر صوتا يشبه فراخ طائر هناك يكثر في تلك الناحية فإذا صوت ذلك الطائر الصغير تهافتت الطيور الكبار من هذا النوع تأخذ حبة الزيتون وتلقيها عليه فلما رأى هذا وضع هذا الذي يصدر مثل هذا الصوت على فوهة القبة فصار إذا هبت الرياح في ذلك الوقت أصدر صوتا كصوت صغير هذا هذه الطيور فصارت تأخذ حبة الزيتون وتلقيه من هذه الفوهة فيقع على القبر ففتن هؤلاء الناس بهذا وعد ذلك من كراماته ومن مآثره وهي من الخدع التي خدعهم فيها فعلى كل حال يحتمل أن السامري فعل بهم مثل هذا مع أن المشهور أن هذا العجل يصدر هذا الصوت الخوار الذي هو صوت البقر ومهما يكون من أمر فإن العجل لا يصلح أن يكون إلها سواء كان فيه حياة أو كان مصنوعا من الذهب أو غير الذهب على هيئة عجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يقولون بأن نساء بني إسرائيل كنا يستعرنا الحلي الذهب من الفرعونيات في مناسباتهن، وأنهن قد استعرن فآذنهم موسى صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحلوا ولم يتمكنوا من إعادة هذه الحلي المستعار من الفرعونيين فخرجوا به معهم فتحيروا كيف يصنعون فجمعه السامري وأوقد عليه نارا حينما غاب عنهم موسى صلى الله عليه وسلم وصنع منه هذا العجل هذا أصل هذا الذهب من حليهم عجلا جسدا له خوار ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يعني باتخاذكم العجل وهذا الوصف هي صفة كاشفة لأن كل من اتخذ معبودا من دون الله عز وجل فهو ظالم لا يمكن أن يتخذ معبودا من دون الله عز وجل ويكون غير ظالم بهذا الاتخاذ ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هذه صفة كاشفة يعني تبين حقيقة الأمر هل يوجد أحد يتخذ مع الله إلها آخر وله فيه برهان الجواب لا إذن هذه الصفة لا تقيد ما قبلها ولكنها تكشف حقيقة تكشف الأمر على حقيقته على ما هو به ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ألاحظ هنا عبر بالجملة الإسمية ما قال ثم اتخذتم العجلة من بعده وظلمتم بذلك فالجمله الإسمية تدل على الثبوت أن الظلم صفة لازمة لهم وأنتم ظالمون فهم مستمرون على ذلك ثابتون عليه. أكتفي هذه الليلة بهذا. القدر هنا فوائد كتبها أحد الحضور يقول فوائد من قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يدل على عتو اليهود وعنادهم لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. مضافي مضامين الكلام السابق نحو هذا. فإذا أخرى أن من لوازم الإيمان بما أنزل الله يكون مع القبول والإذعان فإن أبا طالب كان مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن ممن ينقاد مذعنا بما جاء به صحيح الانقياد هذا لابد منه لكن في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بموارا هم يدعون أنهم ينقادون لما أنزل عليهم طيب نكمل هذه الفوائد الآن ومن قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. قل الفائدة الأولى أن الخطاب باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. ولقد جاءكم موسى بالبينات هذا كما قلنا أنه يخاطب الأتباع باعتبار أنهم على طريق أسلافهم ولا حاجة لأن يقال بأن ذلك الخطاب باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. يقول لأن موسى عليه السلام لم يرسل إلى هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفايدة ليست بهذه الصورة يقول فايدة أخرى أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم وليس عن جهل وأنتم ظالمون يعني لو قلنا أنها صفة كاشفة كما ذكرت فهذا أولى وأقرب كل من عبد غير الله عز وجل فهو ظالم لهذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير من يستحقها في غير الخالق سبحانه وتعالى فإذا ثالث في قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة ذكر هنا على وصف الذم والإبطال لقومهم نؤمن بما أنزل علينا فإن ثم تدل على التعقيب ولقد جاءكم موسى بالبيانات، ثم اتخذتم العجل هذا رد عليهم لا اشكال ذكرناه الرابع يقول فيه تنبيه على ان طريقتهم مع الرسول هي طريقة اسلافهم مع موسى عليه الصلاة والسلام نعم على كل حال هذا معلوم اذا كانوا مع كبار انبيائهم يفعلون هذا فكيف بمن يكذبونه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسدونه وليس من بني اسرائيل الاخ يسأل يقول بأن اتخاذ العجل على سبيل الخصوص هل هو لعلة يعني لماذا لم يتخذوا شيئا آخر الله أعلم يعني السامري صنع لهم عجلا لو أنه صنع لهم شيئا آخر لقلنا لماذا صنع هذا على سبيل الخصوص هم فتنوا بعبادة غير الله عز وجل فجاء هذا المصنوع بصورة العجل لماذا اختار العجل الله أعلم هل لأن فيهم شبعا بالعجول يحتمل فإن الإنسان يميل بطبعه إلى ما يشبهه ويحاكي نظائره فإن هؤلاء في عقولهم ومداركهم وفعلهم مع أنبيائهم فيهم شبه من هذه العجول وليس البقر البقر يضرب بها المثل في الغباء ويضاف إليها الأغبياء والعجل دونها فهو ولدها الله أعلم قد يكون هذا وقد لا يكون قد يكون هذا وقد لا يكون هذا فعل السامري نعم ما وقفت على أحد قال لماذا العجل بالذات لكن هناك من تكلم على الأمر بذبح البقرة فذكر بعضهم أن ذلك الاستخراج العجل وسيأتي في الآية التي بعدها قوله تعالى وأشرب في قلوب العجل ما يبين شدة التعلق بهذا المعبود والله أعلم هكذا يبدو على قول هؤلاء أن ذلك كان بعد عبادة العجل الله اعلم يحتمل لأن ذكر الايات في القرآن لا يقتضي الترتيب في الوقوع في الحوادث ولذلك نفس الايات التي ذكر الله عز وجل فيها الامر بذبحهم البقره قال الله عز وجل واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك ثم سالوا ما لون هذه البقره ثم قالوا ادع لنا ربك يعني يسالون اولا عن سنها ثم عن لونها ثم عن كونها مذللة عاملة أو غير عاملة مذللة بالعمل مروضة أو غير مروضة بعده قال واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها الواقع أن هذا القتل حصل والتدارع قبل أمرهم بذبح البقرة لكن ذكره مؤخرا ما هي العله ذكرنا هناك ما ذكره بعض أهل العلم في التفريق بين هذا وهذا من كلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. طيب هل لديكم إضافات وين؟ هذه الآية اللي نحن بصدد رقم 92 ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وسيأتي في التي بعدها وأشرب في قلوبهم العجل. نعم كيف لا ليس لأنهم ما يعرفون البقر هم يعرفون البقر لكن هذا لتعنتهم يعني هم أمروا أن يذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقره وضربوه بأي جزء منها أحياه الله عز وجل لأنه لم يحدد لهم بقرة معينة لكن هم أهل عنت يعني بمعنى أنهم قوم متعبين مزعجين يتعنتون يتكلفون في الأسئلة التي لم يؤمروا بها فلما قال لهم الله يمركم أن تذبحوا بقرة في البداية اعترضوا قالوا أن تستهزئ بنا فلما أكد لهم أنه لا يفعل هذا لأن الاستهزاء من فعل الجاهلين والسفهاء قالوا له إذا ما سن هذه البقرة فلما أخبرهم قالوا طيب ما لونها فلما أخبرهم قالوا إيش طبيعة هذه البقرة مذلة ولا غير مروضة أسئلة لا لا لا, لا مكان لها لكن اللي فرط تعنوتهم وقع منهم هذا لا لأنهم لا يعرفون البقر فضيق الله عليهم بسبب أسئلتهم حتى ما كادوا أن يجدوا مثل هذه البقرة كما ذكر بعض المفسرين إلا عند أي وبسر وبسعر لكن لو ذبحوا أي بقرة لا أجلعتهم وحصل المقصود يعني عفوا هم ما سألوا ما قالوا ما هي البقرة لا قالوا ما سنها ما طبيعتها يريدون تحديد لمواصفات البقرة المطلوبة نعم لا ما قلتين أو أباء هؤلاء أباء, أباء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا العجل اللي ذكره الله عز وجل يعني الذين عبدوا العجل ليسوا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي عبده أسلافهم أجدادهم فخوطب الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ثم اتخذتم العجل مع أنهم ما اتخذوا العجلهم اتخذ أجدادهم لكنهم على طريقتهم فصح أن يوجه الخطاب إليهم نعم إلى يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل صلى الله عليه وسلم إسرائيل يقال إنه بمعنى عبد الله إسرائيل فهم من ذريته وقبائل بني إسرائيل ترجع لأولاده الاثنى عشر إلا إلا من نفس النسل من نفس النسل ولذلك هم لا يدعون إلى دينهم هم لا يدعون إلى دينهم وإنما يربطون ذلك بالنسل وعندهم هذه القضية يتشددون فيها وينظرون إلى الأم ثبوت من جهة الأم ولذلك يرفضون بعض من ينتسب إليهم من من يأتي من بعض البلاد وينكرون أنه يرجع نسله إلى بني إسرائيل ولذلك تجد النصارى ينشرون دعوتهم رساليات التنصيرية وما يسمونه بالتبشير ونحو ذلك واليهود لا يدعون إلى دينهم أبدا ولا تجد رساليات يهودية في العالم تدعو إلى ديانتهم وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس وإلا لم تلها هذا العالم بالأشرار والشياطين أكثر مما هو عليه. طيب، اللهم صل على محمد السلام عليكم.